وا محمد سر جن من فدايتو كيبو ودن دم كبينا و محمد سر من فدايتُه كيب ودان كيب بين أمر خزيباتُه و محمد عز فلاقيتُ بقراره و محمد يكنزل كل بحر زاره و محمد جشم قريان نزار تو کتی جرتو نزارا محمدا ومحمدا شدا مشق شیدایتو کایبو گندم کے بی بینم سر جان من فدا ایتو کایبو گندم amro khizibay tu wa muhammadan soxtam qadar wa muhammadan kona marlam tu wa muhammadan garb khani tumara wa ويا واض محمدا و محمدكمي میرا مذ بتون كيب ودمدم ك ببین مر و محمدا و محمذا سرجان من فتون كيب وداندم ك ببین نمر خزي بايت و محمدًا ويسقرون وشقرويات و محمدًا جشت مجنون بجشت كويات و محمدًا مجنون اشتقتك يا تو محمدا بستيم يرو يخو يا تو محمدا وا محمدا شو محبوبك يا يتو كيب ودمك بينا امر محمدا umma saru jaan man e kayb wa daldam ke beenam khazeeba it wa umqamdan ummatani tu paray shana swa muhammadan muhammadan محمد نظري لچتوشانا وا محمد وا محمد ب اميد يک نگاهي تو کيب و دندم کي بينم رخ زيبا محمد وا محمد سرو جان من فدايتك اي بو ودن دم كبينا امر خزي بايت و محمدا خلي امت زبون و محمدا محمد لا تكن وعدا جديدا سوى محمد ومحمد بيقين ان كي مصطفى يت كيب مدن دم كبين امر خذيبا يت ومحمد سرو جان من فضا يت كيب و دندم بين بي امر خزي با يت هو محمد صدرو 2000 سلامات وا محمد بروا Muhammadan tu shahanshah man khulamat wa Muhammadan dharat istiqamat wa أمر خزيبايت و محمد و محمدا سر جان من في كيب و دم دم كب بين و محمدا.